من انت الحكام من في أبونا, ابونا والكل يدرى في ابونا و تعب تشتمنا في ابونا و دي كلمة تجاهد قاز الدوك لليليلي يا لليلي يا لليلي لليلي يا لليلي لتي قلمة قال وسكلام أو كلمة قال عند قلمة قال وسكلام يوداني. صابر ومتعلق بالوداني ولا أنعل بالوداني صابر ومتعلق بالوداني, صابر ومتعلق بالوداني ولا سب بلي والثاني ولا قالوا لي سامع بغداد هذه كل ما في جانه واصكلام واصكلام وعاد كلام يلي يلي يا Of it. ولا انا بالي والثاني صابر وتعال بوداني ولا والست بالي والثاني والقلول سامع في وداني ادي كلمه قالت وصفك كلام وصفك كلام وصفك كلام دانية. دانية دانية. يعني مش كلمة وخلاص ده المنطقة كلمة جالد واسد كلام يعني خطها بالطريقة الجد مش بالطريقة الجرمان فدي كلمة قالت وصل كلام ماس كطعوني السيلة ودات ولا ناس وقطعوني وسيلة وديتها وديتها اهي كلمة قالت وصل كلام ناس عزيني سندو بيت وبيت اللي جابوه عدده في كلامه وابتل ما نحطول حلو مطول حتى بابو النومان ولا سبوق كل ما تقاله وص كلام نصحه عند ليه؟ هذه كلها تقاله وص قلاب ولا جيبانا لمفرط فرط فرط فرط لمفرط في اللي معانا ولا الإجابات ولا أهلية ولا جباية لي فلين عاشر ولا جبانا تبعنا ناس في الوين جبونا لا نفرد في ناس عشرنا ولا جبانا وهو تبعنا ناس من الوين جبونا ونصف مش دعفي ولا, ولا جبانا بس كلمة كانت وسط كلاب بنسينا الوش والاجبان نعمل ايه للناس الويل جابونا هو اسكت مشطور في والاجبان هذه كلمه تقال طاص كان نفسي اقعد ورد نواه ما كان نفسي اقعد ورد معاك كان نفسي اقعد سمعت كلام ما شوقتك كتير اللي فناها وما شوقتك سمع كلامك ما شو ديال الفناه وما وقت يا سيد الوقت Y en el سمعت كلامك ما مشوخت فوق هنا